بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قالا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ربك, رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَّ ووجدك ظلن لم ووجدك ظلن لم ووجدك عائلا فأضنا فأم من يتيم فلا تقهر، فأم من يتيم فلا تقهر، وأم السائل فلا تنها، وأم السائل فلا تنها، وأم من ربك فحدث، وأما ما من عمة ربك فحدث